أفراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولم الضالين آمين كنتم خير أمة أخرجت للناس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 وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفون إلا بحبل من الله وحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وطلبت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات يَقُوتِلُونَ الأَنبِيَاءَ أَبْغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ